الاب والابن والروح القدس الإله الواحد قال في الأسبوع الماضية عن علاقتنا بالروح القدس والمرأة اللي فاتت كنا أخذنا الآية اللي بتقول لا تطفئ الروح والمرأة دي إن شاء الله ناخد الآية اللي بتقول لا تحجنه الروح في أفاسس أربعة تلاتين لا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم اليوم الثالث لا تحزنوا روح الله القدوس الآية دي تدينا شيء عاطفي شيء علاقتنا مع ربنا يعني مش بيقول لا تخطئوا حتى لا تقعوا تحت العقوبة او تحت الدينونة او تروحوا البحيرة المتخدة بالنار والكبريت لا ده بيقول لا تحزنوا روح الله يعني معناها ان ربنا بيحزن بسبب خطيانا لا تطفئوا الروح معناها لا تطفئوا الحرارة الروحية اللي عندكم لكن لا تحزنوا الروح معناها لا تخطئوا وبسبب خطيئتكم يحزن الله وإن كان الكتاب بيقول إن السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب أكثر من تسعة وتسعين مرة لا يحتاجون إلى توبة فكما ان السماء تفرح بالخاطئ الذي يتوب كذلك تحزن من اجل الانسان الذي يسقط او يهلك حزن كبير لهلاك النفس نفس الكتاب قال لنا ان السيد المسيح بكى على اورسين يعني مش بس حزن ده بكى على أورسلين وبكى على أورسلين لأنه وجد الشعب أيضا مستتين ومنطرحين كغنم لا راعي له والسيد المسيح في بستان جس فيماني بدأ يحزن ويتأب وقال نفسي حزينة جدا حتى الموت. كل ده بسبب خساير الناس اللي كانت واقفه امامه وكان لا بد ان يحمل هذه الخساير ما تقدروش تعرفوا قد ايه بيقول حزن روح الله اذا سقط انسان لان ام ابنها بيسقط بتف حزينة جدا واسمه سقوط مادة مادة جاي لها ملحق ثمان سقوط الانسان روحيا وجايز ما يكونش لها ملحق تبقى الحكاية ايه شوفوا الكتاب بيقول ايه بيقول على حزن الابوين الابن الجاهل حزن لامه الابن الجاهل حزن لأمه في أمثال عشرة واحد وفي أمثال سبعة عشر واحد وعشرين بيقول من يلد جاهلا فلحزنه فأيضا لما يسير الإنسان في حياة الجاهل يكون سبب حزن لروح الله الخذوف وده ما بس لا تحزن روح الله القدوس ده الذي به ختمتم ونحن قد ختمنا بروح الله في سر الميرون المقدس سر المسحة المقدسة واصبحنا هياكل للروح القدس فالروح القدس يسكن فينا فإحنا بنحزن روح الله الساكن فينا الذي اختارنا لسكنه لكي يعيش فيه فبنحزنه كلما نقص الروح القدس يحزن بسبب فشلك في حياتك الروحية بسبب جهلك لوصايا حتى لو اعطف خطيه الجهل او لو سرت في طريق الجهل ويحزم بسبب ضعفك لم نلاعق النكية الذي خلقت على صورة الله ومثاله ضعفت امام الشياطين او ضعفت امام خطيه معينه او امام شهوة او ضعفت امام عفرة او ضعفت امام عاد مسيطر عليك او ضعفت لأي سبب يحزن روح الله اذا لقى واحد من اولاده في كورة بعيدة وترك كنيسة يحزن اذا وجدك اهمل وصائف النعمة والقيت سلاحك في حرب مع السياطين ووقفت مجردا من كل انجيل ومن كل اجلية ومن كل تأمل ومن الاجتماعات الروحية وقفت كده تعبان فروح الله بيحزن عليك روح الله يحزن عليك بسبب مستواك المستوى اللي انت عايش فيه المفروض انك انت بتعيش في مستوى روحي في شركة الروح القدس فلما يلاقيك عشت في مستوى عقلاني او مستوى نفساني او مستوى جزداني او مستوى مادي او علماني بيحزن عليك انه مستوىك هبط المستوى العقلاني عن العقل هو اللي بيقودك مش الروح وجيد الفكر والجدل مش الروح فيطاروها الله حزين عليك لانك ماشي في المستوى العقلاني زي اللي يقرأ كتاب المقدس لمجرد المعلومات ويجاوب ويجادل بالايات بدون ما يكون الكتاب له تأثير في روحه او في حياته العملية ده مجرد مستوى عقلاني وجيز يتخانق بالايات ويتشاتن بالايات ويجي وضخ ناس خلطانين يقول لهم ايها الاغبياء زي الغلاطيين الاغبياء ويا الاخ مستوى عقلاني ناشي بالعقل واحده بعيد عن الروح والمستوى النفساني مستوى الاحساسات الانسانية غير الروحية والمستوى الجزاني ده اللي بيسلك حسب الجسد وليس حسب الروح والمستوى المادي هو اللي المادة مسيطرة عليه سيبقى روح الله حزين عليك ازاي انت صوره الله ومثاله وبتسلق في مستوى نادي او جزاني او عقلاني ازاي ده الله روح وينبغي ان الساجدين له يسكنون بالروح والحق وينبغي انك تسلق بالروح لان الروح القدس ساكن فيه عشان كده تلاقي روح ربنا حزين على هؤلاء الناس حزين ان واحد من اولاده ليستهي الخرنوب واصف الخنازير ومش لاعب حزين ان واحد من اولاده قيل انه ميت وهو حي حزين ان واحد من اولاده عايش في الخطيئ الله القدوس ايضا يحزن بسبب قساوة قلبك ان هو بيحاول يقودك وانت مش راضي بيقول ما ددت يدي طول النهار لشعب معاند مقاوم حاجة تحزن يقول لك أنا واقف على الباب وأقرأ في حد راضي يفتح لي قلب قاسي أنا مش بقول إن ربنا يغضب عليك بسبب كده بقول يحزن عليك إن قلبك قاسي وجايز الغضب والحزن يمشوا مع بعض في قصة شفاء الرجل صاحب اليد اليابسة بيقول الكتاب ان اليهود قعدوا يراقبوا المسيح يشوفوا هي هيصل الراجل في يوم سبت ولا لا فالمسيح قال لهم يحل على الخير في السبت ولا ما يحل فلما ما عرفوش يجاوبوا بيقول نظر حوله اليهم بغضب حزينا على غلاظه قلوبهم حزين على ايه على غلاظه قلوبهم على قساوة قلوبهم وقال للراجل امدد يده فمد يده فعب السليم ربنا بيحزن من اجل قساوة القلب عشان كده الكتاب بيقول ان سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم حاجة تحزن ان ربنا يقول لك افتح لي وانت انصحي ما بتردش نستائل نسيت انك انت شوية تراب ورماته وربنا هو اللي بيكلمك او روح الله يبكتك على خطيه وانت ولا كأنك هنا ولا تسمع كلامه تسلك في اللام وبالاك او روح ربنا يقول لك او صلي وانت ولا تقوم ولا حاجة ربنا حزين على انك انت لا تحيا معه في حياة الشركة في هذا اسمها شركة الروح القدس فانت لما بتعيش في الخطية بتفصل نفسك عن الله وبتفصل نفسك عن الروح القدس والروح القدس مش ممكن يشترك معاك ولا المسيح يشترك معاك بتفصل نفسك عنه بيقول اية شركة للنور مع الظلم او للمسيح مع باللعاد عشان كده روح الله بيكون حزين عليك لانك بتفسن نفسك عنه بتفض الشركة اللي بينك وبينه في كل مرة بترتكب خطيئة بتفض الشركة اللي بينك وبينه في كل مرة بترتكب خطيئة بتحزن روح الله اللي بتدخلك وكأنك بتطرده من دواك قل له اتفضل مسعي خليك بسكة ولا بسكة ولا حتى تبدأ تكلمه وقل له خليني بسكة وانا بسكة فروح الله بيبقى حزين على انك انت رافض انك انت ماشي في فساوط قلب، ما فيش اي استجابة للعمل الروحي اللي بيعمله ربنا جواك ما فيش اي اشتراك بشري بينك وبين روح الله يعني بشريتا تشارك روح الله روح الله الطاهر بيحزن لما انت لما يسمع منك كلام وحش او يشوفك في مناظر وحشه صور روح الله شايف ويلاقي ده منظر وحش فحزين عليه او يلي بيتكلم كلام غير لائق وبقى حزين عليه حز... او روح الله الطاهر حزين من اجل ما يسمع ومن اجل ما يرى قل ايه ده بس هو تطلع ده ازاي احتاجه ده جرار ايه جدع روح الله بيجزن من اجل ان كل مرة يريد ان يصطلح معاك انت بترفض، يعني التصور واحد جاي صالحك وبعدين ان انت ترفض بصالحك او انك انت تستهين بسكنان داخلك او تستهين بعمل وفيك عشان كده بيقول لا تحزنوا روح الله القدوس الذي به يختمك ما هو روح الله يحزن يحزن وان طرقت تبقى انت خلاص تبقى انتهيت يعني تفضل تحزن فيه لغاية لما يسيبك ويمشي ان فارقك وقال انت انتهيت زي ما بيقول الكتاب في السمويد اول 16 وفارق روح الله شاول وبغتهه روح ربيع من قبل الرب روح الله حزين عليك لأنك أنت مش حزين على نفسك يعني تدوره روح الله بيحزن عليك وانت مش حزين على نفسك ماشي بيجرفك السيار طباعك هي هي عاداتك هي هي أخطائك هي هي اعترافاتك هي هي ما انتش حزين على نفسك ما انتش بتفكر في أبديتك عشان كده روح الله حزين عليك شو الابدي ده ميت لك صورة انك حي وانت ميت عشان تقرأ ربنا حزين عليه حزين على الاستهتار ولا مبالاه وكأنك مش شبه وتقرأ الايات التي تبكت على خطيه وكأنك مش شبه وتسمع على اللي تبكت على خطيه وكأنك مش شبه كأنك بيسم لا مبالاة استفتار بيسم موجود عشان كده روح الله بيكون حزين زي ما قال ربنا في سفر أشياء قال ابهتي أياتها السماوات واقشعري جدا أياتها الأرض ربيت بنيل وبنات أما هم فعصوا عليهم ربنا يكون خزين على الناس اللي نسين كده بلا مبالاة زي واحد سرقاه السكينة مش عارف هو فيه هو مش عارف هو فيه مش حاسس بروح مش دريال وما اكثر الناس اللي في هذه الحالة مش حاسين هم فيه لكل حزين عليك مش بس من اجل ضياعك ومش بس من اجل معاملتك ليه انما ايضا من اجل معاملتك لأولاده يعني لما انت بتضرب ابن بيزعل ابوه لما تظلم ابن بيزعل ابوه طب كل دول اولاد الله ان واحد فيهم بتزعل ربنا وان ظلمت واحد او اهنت واحد يبقى بتزعل ربنا المسيح ليه مهما فعلتم باحد هؤلاء الاصاغر فبي فعلتم واللي اهملهم في الخدمه كأنك فعلت دي بربنا يقول كنت جوعانا فلم تطعموني كنت مريضا فلم تزوروني كنت مسجونا فلم تأتوا إلي يعني يعتبرهم كشخصه فأنت لما بتتعب أولاد ربنا بتتعب ربنا لما تحزن واحد فيهم بتحزن ربنا ما تقولش أبا زعلت فلان أو فلان قل انا زعلت ربنا لان فلان وفلان دول ايه المسؤولات دول الله دول مش خليفة الله عسلت قولي ده مش ابن الله ده مش خليفة الله ليه تعمل كده علشان كده معلمنا يعقوب الرسول لما جيني يتكلم عن اخطاء اللسان في يعقوب اثنين به نبارك الله الآب وبه نلعن الناس الذين على صورة الله لا على شبه الله ما الناس عاديين لأن دول لا ربنا فانت الى اي مدى تستمر تحزن روح الله القدوس منك من أجل مقاومتك ليه من أجل مقاومتك ليه ما في ناس بيقوم روح الله القدوس ولذلك معلمنا القديس إستفانوس رئيس السمامشة قال لليهود أنتم دائما تقاومون الروح القدس كما كان أباكم بتقاوم روح الله تقاومون روح القدس تقاومون عمل الروح فيكم تقاومون عمل الروح فيكم وتقاومون تبكيت الروح بيكم وتقاومون ملكوت الله الذي ينتشر بالروح القدس وتقاومون فاعلية الأسرار المقدسة التي هي من عمل الروح القدس تقاومون محبته وتقاومون شركته أنتم تقاومون الروح يعني الروح يقلمك في داخلك وإنس بتقاوم الروح بتقاوم تأثيره بتقاوم فاعليته بتقاوم عمله فيك وعمله في الآخرين هذه مقاومة الروح القدس الروح القدس تحزنه بالخطية لأن الخطيئة موجهة ضد الله أصلاً الخطيئة ايه موجهة ضد الله أصلاً شوفوا بعض أمثلة وطبعاً انتوا عارفين ان الروح إن الخطيئة ممكن تكون ضد الناس زي واحد بيظلم واحد بيأسل واحد يسأل واحد يهي واحد, واحد او موجهة ضد الناس لما انت تضيع روحك وتهلك روحك او تجنس روحك ولكن هي ايضا وقبل كل شيء موجهة ضد الله فاحنا في المزمور الخمسين اللي بنصليه كل يوم بنقول لربنا لك وحدك اخطائك والشر قدامك سماع انا حسيت ايه كنت وحدك لان الخطيه هي عصيان لله ومخالفة لله وتمرد على الله وعدم حب لله لان بيقول من يحبني يفعل وصاياي فعل الخطيه موجهه ضد الله وانت بتقول له لك وحدك اخطاء وتشرف قدام الصناع. لما يوسف الشديق عرضت عليه الخطيئة قال كيف اسمع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله واخطئ الى الله ما علش اخطئ الى المرأة او اخطئ الى نفسي او اخطئ الى فوتفار الوأخت الى الله. يب انت بتستهين بالله اللي هو شايفك. وبتستهين بالله اللي الدك وصيب. وبتستهين بالله اللي ساكن جواك. بخطية موجهة. اصلا ضد ربنا نفسه. الخطيه هي التعدي لان انت على ربنا وعلى وصاياه شوفوا في روميا الرسول بيقول ايه روميا ثلاثة 23 و 24 بيقول يا الذي تفتخر بالناموس الذي لم يبت... تخدم الناموس هذا تعدي بالناموس تهين الله انك تعدي صعب خالص أبتعد أن يموت سهين الله لأن اسم الله يجدف عليه بسببكم بين الأمم يبقى بالخطيئة اسم الله يجدف عليه بسببكم لما أنت بتفعل البر يقول الكتاب إنهم يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات بيمجد ربنا بسبب البر اللي انت فيه يقولوا ادي أولاد الله وحلوتهم وتقواهم وفدسدتهم ولما انت تخطئ بيجذف على اسم الله بسببكم الواحد لما يعرف ان واحد من أولاد الله ارتكى بجريم ومعروفة بيبقى في الأرض حتى لو مكانش يعرف الواجل ده ميه يجذف على اسم الله ايه بسببه بهذا اولاد الله ظاهرون ظاهرون بالبر اللي فيهم لما واحد يغلط ما لو واحد يغلط من بتوع الاجتماع ده يقول قد التوكليس قد التوكليس قد التوكليس قد اولاد الامر ويس قد اولاد الامر شنود اتفضل بقى تعملوا فينا ايه, فين ايه؟ ومال يقولوا ايه على ربنا الواحد لما بيخطئ بيثيء الى غيره عن قصد او عن غير قصد فأنت الذي دعي عليك اسم المسيح لتثيء الى اسم المسيح اسم الله يجذف عليه يسببكه عشان كده تصحب للروح الله يقول لك الناس يعملني كده ليه بيسه ايه ده كل شوية والتاني يخلط لما انت بتحب العالم مثلا والاشياء التي في العالم مش بس لا تحب العالم ولا الاشياء التي في العالم لان العالم يبيد وشهوته معه لا ده الكتاب يقول في رسالة معلمنا عقوب الرسول اربعة اربعة محبة العالم عادا والله عادا والله يعني ايه يعني ربنا بيقولك تمشي في السكة دي ولا في السكة دي تمشي معايا ولا تمشي مع العالم يقول لك يمشي مع العالم يقول يعني فضيت الشركه بيننا وبين بعض يعني يعني فضلت العالم علي زي واحد اللي بينكر دينه من اجل بنت من اجل جرشين من اجل حاجه زي كده ربنا يقوله له بقى انا ما فشل ولا فشل البنت دي حطنا في النظام طب ده ايه والطب انت معاها فديش الحاجه كده المساله هنا موجهه ضد الله نفسه خطيه موجهه ضد الله عشان كده انت بسوح زي روح الله شوف لما داود اخطا الكلام اللي قاله له, له انسان النبي كلام في منتهى الدقه بيقول له ايه لماذا احتقر كلام الرب لتفعل الشر في عينيه لماذا احتقر كلام الرب لتفعل الشر في عينيه وبعدين بيقول له كلام ربنا الموجه اليه بيقول له لانك احتقرتني واخذت امرأة اوريا الحسن ربنا بيقول كده في سمويل الثاني صاحب 12 آية 9 وآية 10 لأنك احتقرت لك يعني ولا سأل ولا فكرت ان ربنا مع ابقصادك والحجبك بالخطيئة موجهة ضد الله حسن كده دوود ما قالش انا اخطيت لدى ولا اخطيت لقورية هل لك وحدك اخطاء خطيتي موجهة ضدك انت مباشرة بحيث ان الناس التميين اللي انا اخطأت اليهم سواء بالسبع او قورية او ذاتي ستصاغر خالص الى جوار خطيئة ضد الله عشان كده بيقولك لا تحزنوا روح الله واحد مثلا وقع في خطيئة جسدية اسمه أكثر جسده لا ذا أصعب من كده شوية أو أصعب كتير أو أصعب خار الكتاب بيقول في كورنثس الأولى ثلاثة سبعتاشر إن كان أحد يبسد هيكل الله سيبسده الله لأن هيكل الله مقدس الذي أنتم هو يبقى ده بقى هيكل الله واللي بيخسط بيخسط هيكة الله. يبقى الخطيئة موجهة لله بس موجهة إلى جسدك موجهة إلى هيكة لله الحكاية بقى لازم نخدها بجدية شوية نخدها بجدية شوية ونكون فاهمين توصل لحد هنا ضد نفسك ضد ضد صورة الله اللي هو دي. ضد غيرك وما ضد صورة الله ضد ابن الله ما يلحك. ربنا طالع في الموضوع او ضد الله اللي بيحفظ الناس ويحرس تقول له مش انت بتحرسني انا هتجيله على راسه اصابه ولا هي منك ولا هي منك يبقى انت ماشي ربنا وما له هقفض اولادك وصابك ومش هيهد منك مثلا بسعب التلمان احنا ساعات الخطيئة بتصغر في اعيننا لاننا ابعضنا الله عنها يعني يعني اعتبرناها وسط اطراف بشرية وما دخلناش الله في الموضوع لا الله دخل في الموضوع مدخل في الانسان فنفس الخطيئة هي انفصال عن الله عموما سواء كانت ضد نفسك او ضد غيرك هي انفصال عن الله لانه لا شركة بين النور والظلم ومن قال الخطيئة مش مجاهد ضد الله من اجل هذا قال الكتاب ان الخطيئة خاطئة جدا في رميه سبعة ثلاثة وخطية قاطئة جدا ولأنها مواجهة ضد الله والله غير محدود أصبحت القطية غير محدودة وأصبحت تحتاج لكفارة غير محدودة وأصبحت كل قطية تحتاج للتجسد والرفداء هذه القطية اللي انت بتمتكبها عشان كده بيقول لا تحزنوا روح الله الذي به ختمتم ليوم انتداء طب وايه اللي دخل يوم انتداء في الموضوع دي يعني نخليها تحزن روح الله وخلصه لأن كل قطية انت بترتكب وبتحزن فيها روح الله من غير يوم انتداء ما تخلص منها. كلها بتتشال وتتحط في قراص المسيح فأنت بالخطيئة بتحزن الروح القدس وبتحزن السيد المسيح نفسه ازاي بقى الكلام؟ بيقول كلنا كغدل انضللنا من كل واحد الى طريقه والرب وضع عليه اسم جميعا يبقى كل خطية بتخطها تخطها فوق النسيح كل خطية بتنتكبها وتعترف بيها بياخدها الكاهن ويجري ويروح على بستان جسيماني ويقول له خد يا رب يقول له نفسي حزين حتى الموت حتى ليه تشل هتشل ما شلت هاش اللي هتحقق لك اللي هترف عليه هذا اشل هاتر وبعدين يجي الكتاب يقول لكن أحزاننا أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها ونحن حسدناه مصابا ومضروبا من الله هذا كلام السعب كل خطيئة بتخطيها انت بتحزن عليها لانك شوهت نفسك وفقدت صورتك الالهية وضيعت روحك يجي المسيح يقول لك بلاش الحزن اللي بتحزنه انا اططب عليك وقول لك سلامتك يا حبيبي وهد خطيتك اللي انت بتحزنها عليها اخدها انا واحزانك انا احملها بدالك وانت تفرفش وتبقى راية وتقول انا تبت انا اتقارولي التحليل انا هيص لك التحليل وتبت يعني يعني دي راحة بلاش مليها ثمن حزنة ده حمل المسيح بدان لا تحزن روح الله القدوس بإحزانكم للسيد المسيح لأن من ضمن أنك أنت بتحزن روح الله القدوس ده هو نفس روح المسيح لأن المسيح حي بروح كان كده في يوم الصلافوت بيقول الكتاب أما الرب فسر أن يسحقه بالحزن والجعل نفسه زبيحة قتل بتحزن الروح. والسيد المسيح يأخذ الحز ده كله ويقول له انا احمله النيابة عنه وانت بتنبسط انبسط على اساس ايه؟ على اساس ان انا حملته عنه صحيح فيه لعالمسيح ان رجل اوجاعه مختبر الحزن فليها. كانت القطية يقدم عنها زبيحة مهرقة وزبيحة قطية زبيحة المهرقة لانت اغضبت قلب الله ولذلك زبيحة المهرقة كانت تأكلها النار كلها حتى تتحول الى رماد لان تمثل الجانب الالهي من نتائج الخطيئ ان الخطيئة موجهة لله انك احزنت الله انك اغضبت الله انك كسرت وصايا الله انك اخطأت الى الله فيبقى المحرقة دي فأكلها النار المقدسة التي تمثل الله لان الهنا نار اكل ولا الخاط له فيها نصيب ولا الكاهن له فيها نصيب ولا الاصدقاء لهم فيها نصيب دللك للنار لأن خطيتك أحزمت بيها روح الله القدوس أحزمت بيها روح الله القدوس فعايزة محرفة وزبيحة الخطية تمثل جانب إنقاذ الإنسان الهالك عشان كده ممكن البشر يأكل منها من ضمن الأشياء السعبة اللي قيلت من جهة الخطية وانك انت متحزن بيها المسيح او منجه إليه هقول لكم ايتين بصاب واسب لكم الباعد فابرانيين ستة في الفصل اللي يبتدي والذين استنيروا مر بيقول لا يمكن تجديدهم ايضا للتوبة إذ هم يصلبون لأنفسهم ابن الله ثانية ويشهرون إذ هم يصلبون لأنفسهم ابن الله ثانية ويشهرون في أبرانين 6-6 شوف يعني يصلبون ابن الله يعلم وفي أبرانين 10 يقول آية رخرى صعبة برد يقول فكم عقابا أشد أشد تظنون أنه يحسب مستحقا من داس ابن الله وحاسب دم العهد الذي قدس به دنسا وازدره بروح النعمة يعني اللي بيخطئ ده بيازدري بروح النعمة وبيدوس ابن الله وبيسلب سامير وبيسحر بيه سأل كل خطيح على الصليب. اوعى تفصل خطيتك عن ربنا واوعى تفصل خطيتك عن حساب الصليب اللي اتنين مشرين مع بعض عشان كده بيقول مخيف هو الوقوع في جدية الله الحي انت بتحزن روح الله القدوس للأسباب كلها اللي فاتت وفي كلمة صعبة اقولها لك قبل ما اخلص المحاضر اللي جايه ناشتب نقولها بخيرها اصعب حاجة في احزان روح الله انك تحزن ربنا لقبل كلامك صعبة دي اجبها لكم في تكوين ستة في القصة اللي قبل الطوفان كلام صعب سادقون اصعب من اللي بقوله لكم شوفوا بيقول ايه على خطايا البشر ان احنا بنحزن ربنا بيقول في تكوين ستة من آية ستة وسبعة فحزن الرب انه عمل الانسان في الارض حزن الرب انه عمل الانسان انه خلقه وتأسف في قلبه فقال الرب امه عن وجه الارض الانسان الذي خلقت الانسان مع بهاء مدببات وطيور السماء لاني حزنت اني عملته عملته أنا خائف لربنا يجي في يوم يقول أنا حزنت إن خلقتك يا رب نصطلح من أول دلوقتي نصطلح ولا أنت تحزن ولا أنا أحزن نصطلح لأنت تحزن ولا إيه ولا أنا أحزن أنا أكثر من المحاضرة دي جديدة عليك سويا وأنت تقول جيدنا عايزين كلمة لطيفة ونضحك معك لا وقتك بدك هذا وان شاء الله المرة الجاية نصلح حالك وشوي اتفضل <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>